وتبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويُسلُّ عليكم حفظًا ويُسلُّ عليكم حفظًا حتى إذا جاء أحدكم الموت ثم فَت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 119. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنه ك الشقان فَلَا تَقُودَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ